ونكروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 يَدْعُو لَمَن ضَرّ أقرب من نَفعه لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ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 ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصر والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 وَمَن يُنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْعَلُ مَا يَتَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ يَخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ويحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وهدؤ إلى الطيب من القول وهدؤ إلى صراط الحميد.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 ثمَّ الَّيَقُضُوا تَفَثَّهُمْ وَالْيُفُنُ ذُورَهُمْ وَالْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ فَجِتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَجِتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ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 لن ينال الله الحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له ادمت صوامع وبيع وصلوات ومساجل يذكر فيها اسم الله كثيرا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 فَكَأيِّ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُشِهَا وَبِئرٍ مُعْطَلَتِهِ وَقَصْرٍ مَشِيدٌ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانُهُمْ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَأْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ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 لا يدخلنهم دخل يعرضون وإن الله العليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله إن الله العفو غفور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 يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له